وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْقُرْبَانُ مَنْ يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا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 الذين آمنوا بالله واعتصنوا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما